استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم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 يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا طلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا اللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ مُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أبانا مَا لَغِيَ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إلينا ونمير أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيشٍ سَلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تَأْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلَّا أَيُحَارَبُكُمْ فَلَمَّا تَوَمَّ مَوْثِقَهُمْ أَلَّا اللَّهُ عَلَى مَا نقول وَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنِي لَا تدخلوا من باب الله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 قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل وانا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاء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 أن اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلن ادرح الارض حتى يأذن لي ابي أو يحكم الله لي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإن لا قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا سفا على يوسف وبضّت عيناه, عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله الله تذكر تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرْضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو وحزني وَحُزْنِي إِلَى الله.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 وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُسْجَاتٍ فَأُوفِلَنَا الْكَيْنَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجِزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا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 يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي يأتي بصيرا ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم اني لا ريح يوسف إني لا ريح يوسف لولا ان تفندوا قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا قال سوف استغفر لكم ربي قال سوف أستغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف اواه اليه ابويه وقال وقال دخلوا مصر ان شاء الله امنين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 فاطر السماوات والأرض انت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون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 وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أو تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون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 لفضيله الدكتور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 إنما انت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعان سواء منكم من أسر القول ومن جار به ومن هو مستخف بالليل وسارب لَهُ مُعَقِّبَاتٌ من بَيْنِ يديه وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حتى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حتى يغير مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ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 ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون ليدونه لا يستجيبون له بشيء، لا يستجيبون له بشيء إلا كباسق كفه إلى الماء إلى يبل وما هو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 قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون, لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء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 فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَنفَعُهُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَغْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا هنائك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وماواهم جهنم وبئس المهاد افنى يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعما انما يتذكر اول الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به اي يصلوا ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون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 الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتقمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات قبلا لهم وحسن ما كَذَلِكَ أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك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 يائس الذين امنوا الاو يشاء الله لهدل الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسول من قبلك فامليت للذين كفروا فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب افمن هو قائن على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يغلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب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 ما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أَرْسَلْنَا رسلا من قَبْلِكَ وجعلنا لهم أَزْوَاجًا وذريا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء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 وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقوب الدار ويقول الذين كفروا لستم مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا أَمْرًا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ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 ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى يَكْفُرُ إن أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يأتكم نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٌ نوحي وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وانا لفي شك مما تدعونا وانا لفي شك مما تدعوننا اليه مريد قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم يدعوكم ليغفر لكم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 يتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين, لنهلكن الظالمين ولنسكننكم النظالمين، الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد.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 فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صدرنا من محيص سواء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 مصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الضالين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ك شجرة طيبة، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفعلها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.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 الله كفره وأحله قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله الداد اللي يضلوا عن سبيله قل متاعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا مِمَّا رزقناهم سِرًّا وَعَلَانِيَةً من قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يوم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السماء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 رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني ان نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني, ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني اسكنت من ذريتي بواسي لدي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر اسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي أشخص فيه الأدصار مهتعي لمقنعي رؤسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا تبعوا رسول تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا. وتبين لكم, وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الْأَمْثَالَ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وَإِنْ كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مُخْلِفَ وعده رسله إِنَّ الله عزيز ذو انتقام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 تجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما